لا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ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 وَماَا لناَا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَما جَأَناَا مِنْ الْ الحَقِّ وَنَطُمَع وَنَطُمَعُوا أي يُدَخِلَناَا رَبّناَا مَعَقَوْم الصَّالِحِ فَأَثَابَهُمُ اللهَّهُ بِمَا قَاالوجَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا الْطَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فجت فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ مَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ, ويصدكم عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَل الأأَن تُم مُ تَهُون وَطع اللهَّه وَأَطحُ الرَّسُولَ وَحذَرُوا فَإِن تَوََّْتُم فَمُ أَنَّ مَا عَلَ رَسُولِ الْ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 ياأَهََّينَ آممَنُوا ل يَبلَلَُّكُم اللهَّهُ بِشَيئٍ مِنَ الصَّييد تَناَالهُ أيديكُمْ وَرمَا حُكُم تَناَالهُأَدكُمْ وَرمَا حُكُمْ لعَمَ اللهَّهُ مَ يَخَافُهُ بِالغَم فَمَ نعتدَ بعدَ ذَلِكَ فَلَهُ ذاابُ لم يا أيُهَا َّذينَ آمَنُوا لاَا تَقتُل الصَّيدَ وَأَن تُمحُرُم وَمَنْ قَتَ لَهُ مِنكُم مُتَعَّدًا فَجَزَ فجزاء